والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيس المصير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 وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من الذين وواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجور عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه إن تقربوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالمين الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء وَأَفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ